يا أيها النبي الذين يقلنون في ايديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذ منكم ويعفو لكم والله غفور رحيم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 والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم مالكم ولايتهم شيئا حتى يهاجرو وإن استفرقوم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم إلا على قوم بينكم وبينهم متآمرون والله بما تعملون بصير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 لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله